وَلَقَدْ نَسُوهُ وَاخْتَرُوا الطَّرِيقَ الرحمن الرحيم يَدْفَعُونَ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا